تباركت ربنا وتعاليت اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلوا السخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمة وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بير والفوز بالجنة والفوز بالجنة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 ورحمةً منك وعافية ومغفرةً منك ورضوانا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا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 وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم أنت حق من عبيد وأحق من ذكر وأراف من ملك وأنصر من يبتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت الواحد لا شريك لك والملك لا ندّلك لن تطاع إلا بعلمك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحلت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك أنت الله لا إله إلا أنت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 ولانا وسيدنا وسيدنا وخالقنا ويا وايه رغبتنا نسالك يا الله ان توفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم أوف لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة ونجنا من كرب يوم القيامة وبيِّض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسوَد وجوه اللهم أعد علينا شهر رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة ونحن في صحةٍ وعافيةٍ وحياةٍ سعيدة اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك اللهم اختب لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك اللهم قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا اللهم فاقبل صيامنا وقيامنا اللهم فاقبل صيامنا وقيامنا اللهم إن كان في سابق علمك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 يا كريم يا عظيم يا رب العالمين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازِم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين اهزم اليهود الغاصبين اهزم اليهود الغاصبين, اهزم اليهود الغاصبين. والسهائنة الغادرين فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر أهلنا في فلسطين على اليهود الغاصمين اللهم انصر أهلنا في الشام اللهم انصر أهل السنة والجماعة اللهم انصر أهل التوحيد الخالص على أهل الشرك والبدع والخرافة يا رب العالمين اللهم انصر أهل التوحيد الخالص على أهل الشرك والبدع والخرافة والضلالة يا رب واليهد اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم وفق ما منا ووليه أمرنا قادما الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه ووليه عهدي لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين أوفق جميع أولات أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا فارج الهموم ويا كاشف الغموم يا فارج الهم ويا كاشف الغموم اللهم فرج هم من المهمومين ولا الفسكر بالمكروبين وقضي الدين عن المدينين وشف مرضانا ومرض المسلمين وشف مرضانا ومرض المسلمين وشف مرضانا ومرض المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين اللهم إن نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما